وَجَعَلَ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْعَذَابَ أَسْفَلَ وَأَجْرَ الَّذِينَ اتَّقَوْا أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ وَجَعَلَ لِأَغْلِبَةِ الْأَخِرَةِ وَجَعَلَ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْعَذَابَ أَسْفَلَ وَأَجْرَ الَّذِينَ اتَّقَوْا يوم لا ينفع مال ولا بنور إلا من أتى الله بقلب سليم وأذنفت الجنة للمتقين وغرزت الجحيم وَطَيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَحْذُرُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَلْيَأْنُصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَقُبِكُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُدُودُ إِذْ رَأَى قالوا وهم فيها يخسطمون تالله إن كنا لفي ضلال مبيد إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون ثَمَنَ دَنَا مِنْ شَاكِرٍ وَلَا قَدِيرٍ حَمِيم فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَةً فَنَفُودَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِن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 أَلْصُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ تَجْزِيهِ اللَّهُ وَأَطِيرُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ